وَذَلِكَ على اللَّهِ يسير فَآمِنُوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بِمَا تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذَلِكَ يَوْمُ التغاب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 وَإِن تَعفُ وَتَصْفَح وَتَغْفِرُ فَإِن اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم إِ مَا أَنْ وَالكُم وَأَولادُكُ فِتْنَّ واللَّهُ عدَهُ